قال رحمه الله وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحقه ما عقب ذلك لأن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنعها كذا متفق عليه ووضع اليمين على الشمال وجعله ما تحت سرته لحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد ومسلم وقال علي رضي الله تعالى عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد ونظر ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الايه الذين هم في صلاتهم خاشعون فطاطا رأسه رواه احمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن, منصور وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلى وهو مرسل قال احمد الخشوع في الصلاه ان ينظر الى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما اذا طال قيامه لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد ركبته بيديه بيديه مفرج مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حيالة. لحديث أبين رضي الله تعالى لحديث لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه. وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولحديث أبي حميد المتقدم والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفر لحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسة إلا أحمد هذه سنن الأبعاد وتسمى الهيئات يعني انها حركات إما باليدين وإما بالقدمين وإما بالبصر وإما بالبدن وقد أوصلها بعضهم إلى 45 سنة ويمكن أنها أكثر هكذا أولها الرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه ثم نحبهما بعد ذلك هكذا ثبت بإعدة احاديث فأما رفعهما عند التحريمة مجمع عليه بين العيمة الاربعه أنه كان يرفعهما إلى أحد من كبيره او الى فروع اذنين وكذا ان الراحة تكون الى المنكس والاصابع تكون الى هذا حلو الاذنين وان الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع فهو قول اكثر الائمة لأنه رؤية بيدي ابن عمر أوريا في أحاديث اخرى موجودة في السننة وفي النسانين عن جماعة من الصحابة أنه عليه السلام كان يرفع يده في هذه المواضع وأنكر ذلك أنكر الظافضة والعباضية الذين في إمام الآن انكروا هذا الرفع وطعنوا في الحديث اقالوا بانه من روايه الزهري وكأن يريدون ان يطعنوا في الزهري حتى الكثير من السنه وطبعا عن أحدهم الرساله ارايتها قبل سنوات واذا هو ينكر رفع اليديني في الركوع وفي التحريم كله وترهم الآن إذا جاءوا في الحرم وإذا هم لا يرفعون لا يرفعون عند التحريم ولا عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في تكبرات الجنائز وانما يسجلون أيديهم وهكذا انكر الرافضة لا يرفعون أيضا في لا في ولا في غيرها وانكر الحنفيه الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وذكر ذكر المبارك بولي شارف سنن الترمذي ان بعض الحنود أرأى إنسانًا يرفع يديه عند الرفع وعند الركوع، فقال أكنك تريد أن تطير؟ عندي تحريم في يديك. فقال كما أنك تريد أن تطير عند التحرير؟ وكذلك عند الرفع، أعي أنك تؤخذ على رفع يدينا عند التحرير. والعندة في ذلك السنة الأحاديث الكثيرة التي بها الرفع هذه ثلاثه مواضع وهناك موضع رابع وهو عند القيام من التشاخد الأول في الصلاة التي بها تشاخدان فإن بها لعظة أحاديث مروية في السنة عن عدد من الصحابة كما بيسروا يا داود وغيره فتكون أربعة عند التحريم وعند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول قالوا الحكمة من الرفع عند, عند التحريم أنه اشاره الى رفع الحجاب كانك اذا اردت ان تدخل في ورفعت يديك كانك ترفع الحجاب بينك وبين ربك وكانك تدخل على ربك من باب الزل والافتكار لذلك يكون بعد ذلك حضور القلب ويكون خشوع الجوارح يقول يذكر عمالك بن حويده اذا صلى وكبر رفع يديه اذا اراد ان يركع ارفع يديه اذا رفع من الركوع رفع راسه رفع يديه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا هكذا هذا الحديث الثاني وضع اليدين على الشمال اليمين على الشمال وجعله تحت سرته هذا ايضا من السنن ان يخلب احدى يديه الاخرى يخلب اليمنى قبل اليسرى وغتلي في وضع فاختار وحفظتها على الحنابلة أنه يرقيهما أي تحت السرة واختار آخرون أنه يجعلها على الصدر واختار آخرون أنه يجعلها فوق السرة وفي ذلك أحاديث وانها رجلا من الهند رسالة صغيرة سماها إشارة الصدور في وضع الأيدي على النحو هكذا يعني أنه يضعهم على نحره التلمي رحمه الله ما ثبت عنده شيء مع سعة اطلاعه لما روى الأحاديث يقول ما معناه ان لم يثبت وضعهما اين يضعهما أو كسرت او تاتاه او على الصدر او نحو ذلك مع تبهره ومع سعه اطلاعه ما ثبت عنده موضع الوضع ما يدل على انه ليس هناك دليل ثابت ولكن الشارح صعب التفت الاخوذ أكأنه اطلع على هذه الرسالة وأنكر على التلمذي أنه لم يثبت أين يضعهما ولا كان تلك الرسالة أو أكثرها في عشره سنة... سنن الترمذي ورجه أنه يضعهما على الصدر وروي في ذلك أهديثان في ملك الصدر أحدهما في مسندي أحمد والثاني في الصحيح من خزيمة فاعتمد هذين خديثين واعتمد أيضا عن آية الكريمة ويقوله تعالى فصن لربك وانحر أن بعض العلماء يبسرواها بوضع اليد على النهر وان كان راجيا فان المراد ان نحظى الهدي ام نحوها هكذا ثم ان بعض الإخوان ان نسيت اسمه أكتب رسالة في البعد وذكر انه ما ثبت دليلا على موضعهما فأورد الحديثين الذي بالمسند الذي بالصحيح بن خزيمة وذكر أنهم ضعيفان أبي أساني ما مقال إذن ايضا أيضا هذا الحديث الذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن علي قال من السنة في الصلاة وأرعني أمين أكف على أن في تحت السرة رواه أحمد أن هذا ما ثبت بل إثناده ضعيف فالذي ما جاء بأضعين بأضع على الصدر أسانده ضعيفا وهذا الحديث أيضا اسناده ضعيف وإن كان بأضو إلثنا بلا أكثر من ترجيه هذه الرواية أن يضعهما تحت السرة وأتى بأساني وبأكوال وبنقول وإذا عرفنا ذلك فالصحيح أنه مخير أن يضعهما فوق السرة أو يضعهما على الصدر أو يضعهما تحت السرة ولكن إلى عند الأرجح أن يضعهما على الصدر فقالوا إن الإنسان إذا اهتم بشيء أمسك بيديه والإنسان في صلاته يهتم بقلبه فيضع يديه على قلبه إذ يكون أدعى لحضور القلب هذه سنة وقد خالف من ذلك المالكيه في المغرب وفي امريكا في البلاد الامريكيه كلهم على مذهب مالك ومع ذلك يرسلون ايديهم تراهم اذا صلوا يرسلون ايديهم ولا يمسكون احداهما بالاخرى ويذكرون ان مالكا كان يفعل ذلك مالك هكذا روى هذا الحديث مالك ابن خويدس أو غيره الذي صحيح مسلم وضع اليمين على الشمال يمكن أن مالكا سدى لعذر وذلك لأنه ابتلي وأوزي واتهم فأمر بجلده رحمه الله وكأن يده كأن يده تأثرت بالجلد فلذلك كان يرسلهما ذلك أسهل له وإلا فإنه لا يخالف السنة إذا ثبتت فلذلك ايضا من سنن الافعال نظره إلى موضع سجوده يعني اخاف بصره يعني أنظر إلى الموضع الذي هو موضع جبهته رأى ابن السيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يقلب بصره بالسماء يرفع بصره نزلت الآية والذين هم بصلاة يمقاشعوا الذين هم بصلاة يمقاشعوا فلما نزلت طأ طأبصرا رأى رحمة الناس في الناس وزاد من نصر في سمنة أبنه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن الرجل أن يجاوز بصره مصلى مصلح هذا لكنه مرسل يقول الإمام أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع السجود. ولا شك انه ما تعرف بصره تشوش عليه قلبه ان نظر الى ما شاء فانشغل بذلك ولم يقبل على صلاته بكلاهما اذا قصر بصره ان نظر في الموضع الذي هو موضع جبهته ولم يتجاوزه وقد ورد أنه يعرف عن البصر حتى تؤعد بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بأن تعي أن أكواما يرفعون أبصارهم بالسماء فاستدك أولوه بهم حتى قال ألا ينتهن أولا ترجع أبصارهم في رواية الأولى تقطفن أبصارهم ولأن نظره إذا التفت ونظر إلى أمامه قد ينشغل عن الإكبال على الصلاة والمصلي مأمور بحضور إهضار القلب وبإكباله على هذه الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يزين كل شيء يشغله عن الصلاة لما أصل مرة مرة وقدامه في قبلته كرام يعني ستاره على النافذه فبها شيء من الخطوط فقال لعائشه اميطي عني هذا الكرام فان له عرضت لي انفا في صلاتي يعني مجرد نظره نظرها قد يحدد قلبه بشيء ام تلك الخطوط ونحوها وصلى مره وعليه خميصه لها الا اي خطوط طولا العرض فلما انتهى اخلعها وقال اذهب بخميصتي ارضي الى ابي جاهن واتوني بانبجانيه ابي جاهن فانها ألهتني آنفاً عن صلاتي يعني عن الإقبال عليها المصلي إذا كان أمامه أي شيء نظر اليه شرح نظره فانشغل قلبه ولم يخشى ولم يقبل على صلاته وذلك هنا في الخشوع ويسبب ايضا الحركات نحن من السنن أن يفرق بين كادمين إذا كان واقفا يجعل بين كادمين نحو شبر أو فتر أن لا يفتقهما لأنه بذلك يكون أثبت لوقوفه كذلك أيضا إذا اشتاج انه يراوحهما ان يرفع هذه الكلمة حتى يريها إذا ما يضعوا ويرفع الثانية أو نحو ذلك من بالأخص إذا طال القيام هكذا جعب هذه العنم العباس من السنة إذا ركع أن يقبض ركبتائه بيده مفرّجتائي الاصابع إذا ركع ويمد ظهره فيه ويجعل رأسه زياده يفرق بين اصابعه اذكر ان المصلي دائما يضم اصابعه إلا في هذا الموضع اذا ركع القم كل يد ركبه ومكن اليد من الاعتماد على الركبتين وفرج بينهما هكذا يفرج بينهما ويعتمد عليهما وكذلك ايضا جاء في بعض الاحاديث أنه وترى زراعيه او عبوديه ومعنى ذلك انه لما اتمد على يديه بركبتي اتمد على ركبتي باليدين فإن اليد أو كل واحدة من اليدين تتصلم حتى كأنها وتر الوتر شلعة الكوس ففي حديث ابن مسعود انه لما ركع اجاف يديه اجاف يديه يعني الأضدين ما أصقهما بالجنبين إجافاهما وضع يديه على ركبتين فرج بين أصابع. أصابع يديه من وراء ركبتين يعني على رؤوس ركبتين يقولوا اخذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا راه الإمام محمد أبو دودا النسائي وكذلك ابي أبيه ابي حميد أبيه أبيه الذي رواه البخاري وغيره ونقفوا يا أفنا ونواصل السبت الآثي ان شاء الله